صيوت أضاءت أنواره، من كبير الشيخ محمد شرافة لقدمك جدنا إرحبه وحكم الله ليه. Bismillah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wa sitta hadil khayyim aladheem. Wa khibarim wa ان نسات واشرحت في الاستاذ الله الرحمن الرحيم أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي أول شيء قالته خلدي اني ذكرتك في سر واعلاني فوالذي ادهى قلبي اطاعته لا تهملنا بوحي منك احسانك ثم الصلاة على ذاك القدوة ما أحلاه والسلام على ذاك الأسوة ما أبهى وبارع الله على ذاك الرحمة المهجة علم الأمة الصدق وكانت في صحراء كذب دائما وأرشدها إلى الحق وكانت في ظلمات البعض لعائما وضعتها إلى النور وكانت في دياجير الزهر قائما تصل عليه صلاة دائما صلى عليه ربي وسلم ثم أما بعد ما أرعى الهمم انتبار لثلة معروفة بذر والإحسان يتصيدون كلام أقرم مرسل يكون عنه سبيتة البردان كم قطع المسافات الطوار لينشر دين الحق المتعال يهدين حديثا من خير خير الأقوال من له علينا جميل وأفضل فمع الشيخ الحبيب أبرو عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن العريفي فليتفضل تكفي وأصحابي غر الميمين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحباً بكم يا أهل أسيو ويا أهل مصر جميعاً. مرحباً بالبلد الطيب الذي أحببناه وجدنا دائماً إلى لقاء أهل. مرح مرحباً بمرحبت القرآن على رجل من رجال. ويسر الله تعالى دراسته بالتفسير والحديث والفقه على رجال ومشايخ من رجال هذا البلد الطيب. مرحبا بكم يا أهل أسيود خصوصاً وما حولها من القرى والبلدان وأسأل الله أن يجمع شملكم وأن يبارك لكم في أنفسكم وذرياتكم وأموالكم أسأل الله أن يصب عليكم الخير صباً وأن يجعل عيشكم كتباً كتباً أسأل الله أن يوحد كلمتك وأن يؤلف قلوبكم وأن يجمعكم جميعاً تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد الله أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله على غير أنساء من ولا دنيا تجمعنا فأسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرمنا أن يقال لنا جميعا قوم مضرورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أيها الأحبة الكرام البلد مليء ب. المشايخ الكرام وطلبت العلم المتميزين وزيارتي لكم هي زيارة أخي إلى إخوان. ما جئت أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات ليعلمكم شيئا أنتم تجهلونه وإنما جئت لمذاكرتكم ومجالستكم وزيارتكم. وبالحديث أن رجلا زار أخ له في قرية البخارى فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا جعل الله على طريقه ملكا. فقال له الملك إلى أين تذهب قال إلى قرية كذا وكذا أزور أحي قال هل لك من نعمة تربها عليه هل لك من حاجة إليه أنت تذهب تزور أخاك لأجل حاجة تريدها أم لأجل نعمة تكافئه بها قال لا إنما ذهبت أزوره محبة لله. فقال له الملك فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك كما أحببته فأشهد الله تعالى على محبتكم فيه وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإن كانت أنسابنا متفرقة إلا أن الدين قد جمعنا أسأل الله أن يجعلنا بمن يظلهم في عرشه يوم لا ظل ضل إلا ظله يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام من أعظم ما وحد الله تعالى بهذه الأمة هو التوحيد وقد جاء نبينا وحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على أبواب متعددة من العبادات والشهد فكانوا إذا مرض توجهوا إلى غير الله، وإذا افتقروا توجهوا إلى غير الله، وإذا اختلفوا توجهوا إلى غير الله، وإذا اختصموا احتكموا إلى غير الله. فأرسل الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أرسل جميع الأنبياء من قبله بشهادة لا إله إلا الله بالدعوة إلى التوحيد. وما أرسلنا قبلك من المرسلين نبي إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا أعبدون. لذلك كانت قريش تقر أن الله موجود وتقر أن الله تعالى هو الإله الأعظم المستحق للعبادة لكنهم كانوا يصرفون أنواعا من العبادات إلى غير الله فإذا أرادوا أن يحرفوا حلفوا بغير الله إذا أرادوا أن يذبحوا ذبحوا لغير الله إذا أرادوا أن يسجدوا سجدوا إلى صنم فسجدوا لغير الله فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالدينة اسمه دين الإسلام التوحيد يمنعهم عن هذا كله نحن مجتمعنا جميعا على عبادة الله تعالى نختلف في أنسابنا ونختلف في أشكالنا وفي ألواننا ونتنوع أيضا في ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا لكننا جميعا نجتمع على قاعدة أنه لا يعبد إلا الله ونؤمن أن محمد رسول الله ونؤمن أيضاً أنه لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة ليل الله فمن أراد أن يحلف فلا يجوز لها أن يحلف إلا بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حارفاً فليحرف بالله أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاك من تحرف بأبائكم وقال عليه الصلاة والسلام من نسي فقال في حلفه واللات والعز فليكن لا إله إلا الله فلا يجوز الإنسان أن يحرف بغير الله ولا يجوز الإنسان أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله من تمسح بقبر أو أن يدعو صاحب القبر حاجة من الحاجات أو أن يكشف عنه قربة من الكربان لا يجوز أن يصرف شيئاً من العبادة إلا لله جل وعلى وحدهنا شريكاً جاء هذا الدين أيها باجتماع الناس في المساجد كما تجتمعون أنتم الآن على الخير جاء الدين بجمع الناس على خير وعلى الهدى وجمع الناس في المصليات والمساجد، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه صلى بأصحاب يوما صلاة المغرب، ثم دخل صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فلما دخل إلى البيت وإذا هو قد ابتدع به صلوات ربي وسلامه عليه ابتدع به مرض الموت، فقال عليه الصلاة والسلام لأهله ضعوا في راشم، فوضع له صلى الله عليه وآله وسلم في راشم عليه. فنودي ألي صلاة العشاء من شدة الإعياء لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك جعل الناس ينادون يا رسول الله نامت النساء نام الصبيان فقال صلى الله عليه وسلم لمن عنده أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك فإذا بجسده المبارك لا يستطيع أن يقوم ليصلي في المسجد من شدة المرض قال ضعوا لي ماء في المخضب يعني في إناء كبير فوضعوا له الماء وأقبل صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يغسل جسده المبارك بهذا الماء حتى شعر بنشاط فتكأ على يديه ليقوم فأهمني عليه فنبيك صلوات ربي وسلامه عليه مخبا عليه ثم أفاق قال أصل الناس قالوا لا ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب ماء آخر في إناء كبير فوضعوا له الماء وجعل عليه الصلاة والسلام يبرد جسده بالماء حتى إذا شعر بنشاط تكأ يقوم فأهمي عليه فلبث ملياً مؤمن عليه ثم أفاق قال أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك قال ضعوا لماء في المخفر وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههم أحضروا سبع قرب مليئة بالماء البارك صبوه عليه فجعلوا يصبون الماء عليه صلى الله عليه وسلم حتى شعر بنشاط فجعل يشير لهم بيده الحسبكم حسبكم فأوقف صب الماء فتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه فلما أفاق أبيه وأميه قال أصلى الناس قالوا له ينتظرونك يا رسول الله فنظر فإذا جسده أضعف ومريض ما يستطيع أن يقوم ليصلي في المسجد قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس صلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم من الجمعة ثم ظل يصلي بهم فلما كان من يوم الاثنين شعر النبي عليه الصلاة والسلام بنشاط قال ادعوا علي والعباس فادعو له علي والعباس قال احملاني إلى المسجد فخرج يحمله علي والعباس نظر إلى أصحابي ثم رجع إلى فراشه وتشققت أبواب السماء لينزل ملك الموت ليقبض أطهر وأجمل روح وجدت على وجه الأرض الإنسان عند موته أيها الأفاضل يتكلم دائما بأهم الأشياء عنده ما هو الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده وهو يموت كان يكرر الكلمة كان يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة, الصلاة. ولسانه يدق وهو يتدارك الأنفاس يقول الصلاة الصلاة الصلاة, الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة الصلاة حتى ما تصل الله عليه وسلم هو يكررها عجب لماذا كل هذا الحرص على الصلاة؟ لأن المصلى الله عليه وسلم أن الذي سيحافظ على الصلاة سيحافظ على بقية دينه. الذي سيضيع الصلاة سيضيع بقية دينه. لذلك أحباب كل الأديان فيها صلاة. زكريا فنادته الملائكة وهو قائم ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب مريم يا مريم ابنتي لربك واسجدي واركعي مع راكعين موسى يقول الله له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقل الصلاة لذكري عيسى عليه السلام ماذا كان يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إبراهيم كان يدعو ويقول ربي اجعل لي مقيمة الصلاة ومن ذريتي شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أبانا إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا وعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية محمد عليه وعليهيge deuxième الصلاة والسلام يقول الله تعالى له أمر أهلك بما wygląda بالصلاة واستبر عليها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو تفيض روحه مغلبة المهاية يكرر ولقول الصلاة, الصلاة الصلاة الصلاة حتى كفيا عليه الصلاة وفي لذلك لما عدّ النبي عليه الصلاة والسلام كلا ذكر أن أولها شهادة أن لا إله إلا الله ثم الثاني قال وإقامة الصلاة وكل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء ينزل جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيخبره بفرضية الزكاة بفرضية الحج بفرضية الصوم إلا الصلاة لا ينزل جبريل ويحمل نبينا عليه الصلاة والسلام ويرفعه فوق حتى يتعدى به سبع سماوات فيقول الله تعالى له فرضت عليك الصَّلَاةِ عَكَبًا ما كلمه عن الزكاة ولا عن الجهاد ولا عن الحج لا لأن الذي سيصلي سيقيم طقية دينه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع لذلك أوجب الله على المؤمنين أن يصلوا في المساجد لأجل تكون الصلاة التي تجمع كلمتهم واجتماع الكلمة بلا شك أمر من أعظم ما جالسه به لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أصحابه دائما على أن تجتمع كلمتهم وأن لا يختلفوا أبدا وكما قال الله تعالى قل جل وعلا وقل لعبادي قل لعبادي بجميع توجهاتهم قل المؤمنين حتى اختلفوا في نظراتهم وتوجهاتهم وأحزابهم وجماعاتهم، وإن اختلفوا في كل ذلك، ماذا يفعلون؟ كيف يتعامل بعضهم مع بعض؟ وكل عماد يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ماذا يفعل؟ ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا. الشيطان إذا رأى الناس مجتمعين كما أنكم اليوم لله الحمد خلال الأشهر الماضية. في أمور الدعوة في أمور الأحزاب الإسلامية في انتخابات الإسلاميين في اختيار الأنصح والأصلح للأمة في اختيار الناس الذين هم أهل الصلاة وأهل الخير وآل الدحوة ليكونوا هم القادة وهم الموجهين أنتم باختياركم لهم وفقتم إلى خير لكن انتبه أن تخالف قول الله تعالى وكل عبادي يقول الذي يحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان ينزغ بينهم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه يوم، وإذا هم يختلفون يختلفون في شيء حتى ارتفع الأصوات، يقول الصحابي وفي رواية أنه يختلفون في القدر، فخرج عليه صل والسلام يقول الصحابي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه الذي رباهم على الوحدة رباهم على الاجتماع رباهما أن تكون كلمتهم واحدة وقصدهم واحدا ورأيهم واحدا وإذا مهم يختلفون قال حتى غضب عليه الصلاة والسلام واحضر وجههم حتى كأنما فوقئ في وجهه حبر ما ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما أهلك الذين كانوا من قبركم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء فكان يحذر عليه الصلاة والسلام من الاختلاف وأن يبدأ يشتغل الإسلاميون والناس الحريصون أهل المساجد من أمثالكم وطلبة العلم من أمثالكم أن يبدأ يشتغل بعضهم في بعض ويبدأ بدل ما ينصح الناس المقصرين في الصلاة أو الذين ربما يقعون في شيء من الشر أو يقعون في شيء من عبادة القبور أو يقعون في شيء من المحرمات بدل, بدل ما تبدأ تشتغل في أولئك يشغلك الشيطان بتتبع سقطات إخوانك وأتتبع عذراء عتراتهم ونشغال عن دعوة من يحتاجني للدعوة إلى إشغال الإخوانك عن دعوتهم. هم. كنت قبل فترة في أحد البلدان العربية ممن مع الأسف ينتشر بينهم الخلاف. فجئت لقاء محاضر. فلما توجهت لقاء محاضر لاتخور الصالة وأيدها رجل يبيع سديات سيدى محاضرات مجموعة على الأرض. قلت السلام عليكم بارك الله فيك جزاك الله خير ومشيت فلحقا قال يا شيخ محمد قلت نعم قال يا شيخ ايش حكم بيع محاضراتك قلت غريب سؤالك جزاك الله خير يعني ما دام انها موافقة ان شاء الله للخير بيع زاك الله خير يعني سؤالك غريب فقال الشيخ فلان يقول الذي يبيع محاضرات العريفة كافر فسكت لأني أعلم إن قلت شيئاً نقلت إلى ذاك الشيخ فسكت حتى هداه الله أصلاحه والله لم أقلها جهرةً لأني أعلم أنه سيقول هذا الرجل قلت للعليف كذا وقال لي كذا فتنقل إلى ذاك الرجل وربما رد علي واشتغل بي واشتغلت به فسكت وذهبت فلاحقا وهو رجل عامي يعني ليس طالب علم. قال الشيخ شيخ لماذا لا تجلس عندنا في البلد تلقي محاضرات دائما الدروس فقلت لي يا أخي ما شاء الله البلد عندكم مليئة بالمشايخ وطلبة العلم تدرون بماذا رد علي قال يا شيخ اشتغلوا في بعض وتركونا بهذه العبارة أشار بيديه بالاختلاف قال اشتغلوا في بعض وتركونا وهذا هو الذي يفرح به أعداء الإسلام لما يبدأ الناس الأخيار من أمتالكم من أهل المساجد من المحبين لله ورسوله من محبّين للدعوة ممن يفرحون لما يكون فلان في مجلس الشعب وفلان في مجلس كذا وفلان هو المسؤول عن كذا وفلان هو رئيس كذا أنتم تفرحون بذلك كلنا نفرح أن يصبح الأخيار وأهل الخير هم القادة وجعلناه مئمة يهدون بأمرنا وجعلنا للمتقين إمامه نحن نفرح ونستبشر لكن انتبهنا ننظر إليكم بعد أربعة أو خمسة أشهر وإذا عوام الناس يقولون هؤلاء الإسلاميون وأهل الخير لما صار الأمر بأيديهم أفسدوا بلداً يعني كل واحد بدأ يشتغل بالثاني إن الشيطان ينزق بينهم لما بعث نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذ وأبا موسى الأشعري بعثهما إلى اليمن بعثهما إلى اليمن وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوصيهما ب وصايا هي آخر وصايا تكلم بها إليهما وفعلا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصيهما قال يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا وفعلا توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرجع معاذ من اليمن من أعظم ما أوصى به عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى ماذا قال لهما قال لهما تطوعا. ولا تختلفا تطاوعا ولا تختلفا ويسرا ولا تعسرا تطاوعا ولا تختلف لا أسمع يا معاذ يوم من الأيام أنك بدل ما تدعو الناس اللي ذهبت إليهم وكانوا قد ذهبوا إلى قوم أهل كتاب إذا أنت مطالب يا معاذ أن تشتغل في أهل الكتاب دعوة إلى الإسلام لست مطالبا يا معاذ أن تترك الشغر الأساسي وهو الدعو إلى الله وتبدأ تشتغل في أبي موسى يا أبا موسى أنت قلت كذا وأرد عليك بكذا وأؤلف كتابا ضدك وتخرج كتابا ضدي وتتكلم في قناة فضائية عنه وأنا أرد عليك في قناة أخرى لا هذا لا يجوز تطاوع ولا تختلفا وكان صلى الله عليه وآله وسلم في كل موطن لا يحب الاختلاف حتى عند موته صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيح لما جلس صلوات ربي وسلام لما كان عليه صل والسلام على فراش الموت فانتبه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أعطوني كتابا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فقال بعض الصحابة عندنا كتاب الله حسبنا فقال الآخر لا بل أعطوه كتاب قال الثاني لا بل إنه عليه صل والسلام عليه غلب عليه المرض فلما اختلافهم تغير عليه صلواته والسلام وقال لا تختلفوا اخرجوا عني لا تختلفوا يعني ماذا تختلفون على شيء يسير على شيء بسيط اجتماع الكلمة يا إخواني هو أصل من أصول الإسلام لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية تكلم عن عمل بعض عن قراءة السور التي جاءت في السنة يعني قراءة من سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر في يوم الجمعة ثم قال شيخ الإسلام واسمع إلى الفقه قال شيخ الإسلام وإذا كان الإمام انقرأ سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة فأطال على الناس أفسد ذات بينهم يعني بدأ الناس يقولون أنا ما أريد صلي مع الإمام الإمام يطول علينا يا أخي قصر الصلاة يا أخي خفف علينا إذا كان تطبيقه لهذه السنة سيؤدي إلى خناب فلا يجوز له أن يطبق أحد بل يقرأ سوراً قصاراً ثم قال وذلك أن اجتماع الكلمة واجب وهذه سلة والواجب يقدم على السلة يعني يا جماعة لو إمام سيقرأ السجدة والانسان في صلاة الفجر يوم الجمعة فجاء جماعته قالوا يا أخي الله يهديك تطول تطور الصلاة يا أخي أنا آتي متعباً وأنت تطول علينا يا أخي أقرب قول الله أحد قول الله إذا زلزلت الأرض زالة خفف علينا شوي لا يبغي الإمام يقول اسكت هذه سنة واشتق الله بنفسك لا بل اجتماع كلمة الناس أولا تطبيق السنة وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صلوات ربي وسلام عليه يحرص على أن يجمع كلمة أصحابه بقدر المستطاع وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا, لا لا يقع بينهم أي نوع من أنواع الخلاف إلا حاربه بشر قبل أن يكبر هذا الخلاف بينهم وكذلك الأمة من بعدها لكن لما جاء المنافقون وبدأوا يسرعون الشقاق والنفاق والخلافة في الأمة بدأت الأمة مع الأسف يشتغل بعضها فيها لما رجع صلى الله عليه وسلم من معركة بني المصطلق ونزلوا في أثناء الطريق في أثناء رجوعهم من المعركة نزلوا في أثناء الطريق فمضى غلام للمهاجرين تعرفون هناك المهاجرون والأصار في المدينة الأنصارهم أهل مدينة الأصليون والمهاجرون هم الذين جاءوا من مكة واستقروا في المدينة فقام غلام للمهاجرين لما رجعوا من القتال وانتهى القتال ونزلوا يستريحون في أدراء الطريق قام معه كربة ليحضر ماء من البئر وقام غلام من الأنصار ليحضر ماء البئر ليس فيه إلا دلو واحد يستخرجون بهما فلما استخرجوا الماء بالدلو هذا معه قربة يريد أن يملأها بالماء والثاني كذلك معه قربة يريد أن يملأها فاختلف هذا يقول أنا قبل وهذا يقول أنا قبل أنا قبل أنا قبل, أنا قبل فكزع أحدهما صاحبه يعني ضربه مع دبره إهانة له فصاح أحدهما وقال يا للأنصار والثاني قال يا للمهاجرين فثار الأنصار لصاحبيهم والمهاجرون لصاحبيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيمته يخطط وينظر متى نمشي متى نستقر متى سنصل للمدينة يخطط مع أصحاب الكبار لا ينشغل مثل هالأمور، لكنهم لما تصافوا جعلوا يتسابون وهم بشر أنتم المخطئون لا أنتم المخ أنتم غلطتوا علينا أنتم اللي غلطانين لا نحن ما قلنا شيء إلا أنتم اللي بدأتم إلا والشيطان ينزغ بينهم. وقام عليه الصلاة والسلام وقف بيها وقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهوركم كيف ترجعون خلافات الجاهلية وكلام الجاهلية وعراك الجاهلية ومشاكل الجاهلية أبي دعوى الجاهلية وأين بين أظهركم ثم قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتلة وجعل يعظهم حتى بكوا وعانق بعضهم بعض. انتبهوا يا إخواني من أن يبع بينكم خلاف مصر تعتبر من أهم بل هي أهم الدول العربية إن جيت إلى قراء القرآن فأبرزهم من مصر إن إلى أهل الفقه وحفار الحديث وأهل التجويد فمعظمهم إن إل لم أقل أكثر من تسعين في المئة منهم فهم من مصر وما تكاد أن تمر على أحد من حفاظ القرآن في العالم اليوم أو من المجودين إلا وجدت مصر لها تأثير عليه أما تأثر بقالب مصري سواء من قراء القزمن يشاوين وحصلي عبد الباصلة الآخرة أو من بعدهم أو تجد أنه تأثر بمدرس مصري أو تأثر بكتاب ألفه مصري هذا البلد بهذا الوزن الأمة هي جماعة تؤمل عليه كل الأمة تؤمل عليه أكثر من تأميرها على غيرهم من البلدان لما فيه من العلم والعدد الكبير من الناس والذكاء فإذا أفلح الشيطان في اختلافكم أنتم يا أهل مصر الإسلاميون في مصر أهل الدعوة وأهل الخير في مصر أنتم يا أهل المساجد إذا أفلح الشيطان في أن يفسد بعضكم مع بعض ويبدأ كل الإنسان لا يمسك لسانه عن الكلام في أخيه وبدأ الذي يحكم تصرفات الإنسان الحسد والغل الذي في قلبي عن إخوانه إذا بدأش إذا نأب الشيطان في إفساد ذات البين بينكم فهو بداية الخراب ليس في مصر فقط بل في كثير من الدول الإسلامية والعربية وستذكرون ما أقول لكم ولا أريد الله أن يسمع هذا الكلام بعد خمس سنوات فيقول بعض الأخوة الله والله جاءنا العريف قبل خمس سنوات وقال كذا وكذا وها نحن نرى اليوم أثر الخلاف الذي حذرنا لي. احرص على أن تجتمع كلمتكم لما كان خاذب الوليد رضي الله تعالى عنه في معارك الشام وأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه قال يا أبا بكر مدني بجلود أنا أحتاج إلى جلود فأرسل إلي أبا عبيدة معه جيش وقال له يا أبا عبيده إذا وصلت إلى أبي بكر إذا وصلت إلى خالد بن الوليد في الشام فكن أنت الأمير أنت القائد مضى أبو عبيده بجيشه حتى وصل إلى الشام جاء وسلم على خالد بن الوليد خالد بن الوليد هو القائد الموجود وهذا قائد بديل أبو بكر قال له إذا وصلت كن أنت القائد فلما جاء إلى خالد وقال هذا الجيش أرسله أبو بكر الإليه وقال أبو بكر إنني أكون أنا القاعد فقال له بن وليد والله إني أنا القاعد وأنا الذي في المكان من قبلك وأعرف كيف سارت الحرب ولا يليك ونأنزع القيادة لك بل ابق أنت أنت جئت لمدد فتكون لي تعمل تحتي يقول ابن كثير وهو يحكي القصة يقول وكان أبو عبيدة رجلا صالحا هينة عليه الدنيا مهما يكون أمير مأمور رئيس مرؤوس أهم شيء أنفع بإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله رأى أن آخذ فرسه كلما سمع هيعة الطار إليها ثم قال إن كان في الساقه كان في السافة. لو كان في الجيش وقالوا له أنت لست كفاً أن تكون في مقدمة الجيش كن في الخلف في الساقه اللي يمشون في الخلف إذا كرأوا كأساً واقعا على الأرض أو إناءاً أو ثوباً حملوه معه خلك أنت فراش خلفنا لا تكون أمامنا قائد قال إن كان في الساقة مدام في نفع الإسلام أكون في الساقه كان في الساقه قال وإن كان في الحراسه لو قالوا نحن سندخل إلى الخيمة عند الاجتماع مهم للقادة أنت لست أهلاً أن تدخل معنا أن كن حارسا حتى لو جاء إنسان ليقتل يقتلك أنت قبلنا قال عليه الصلاة والسلام وإن كان في الحراسة كان في الحراسة شوف اللي اللي لي همه أن, أن ينتصر الإسلام ينتصر الإسلام وأنا قائد وأنا مقود وأنا غني أو فقير رئيس أو مروس الغاية عندي أن يظهر هذا الدين وأن أنصر هذا الدين بما أستطيع يقول من كثير وكان أبو عبيدة رجلا صالحا هينة عليه الدنيا فقال يا خالد افعل ما تشاء وفعلا وقادهم خالد وخالد رضي الله عنه صحابي جليل قادهم حتى ظهروا على الناس عبد الله بن عمر كما في المخاري يقول حضرت خطبة عند فلان واحد من الولاد تولى ورق الممبر واخذ يخطب وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى جالس مع الناس قد احتبى يعني قد رفع جلس على مقعدته ورفع ركبتيه إلى صدره وضمهما بيديه محتمي يقول فقال هذا الوالي قال من أراد لنازعنا في الولاية أو من رأى أنه أحق منا بالإمارة فليبن لنا رأسه فلنحن أحق بها منه ومن أبيه هذا الوالي كان يخطف ويريد أن يضبط الناس بعدما أصبح الأمير يقول لا ما أأذن ولا أصبح لواحد يتكلم أو يعترض عليه اللي عنده اعتراض يبين الرأس الآن حتى نتفاهم معه نحن وحق بالولاية منه ومن أبيه يقول عبد الله بن عمر فحللت حبوتي تعرف الإنسان إذا قبل وهو محتبي جامع يديه فك يديه وتقدم قال فحللت حبوتي وكدت أن أقول له أحق بها منك، أحق بها منك، من قاتلك وأباك على الإسلام، أصلاً أنت ما دخلت في الإسلام إلا بسيوفنا نحن، وتقول إنك أحق بالإمرة مننا، منحنى دخلنا في الإسلام وأنت كنت على غير الإسلام، أكذت أن أقول أحق بها منك، من قاتلك وأباك على الإسلام، وهي كلمة قوية وحجة. ما من الذي منع عبد الله بن عمر من أن يقولها؟ يقول فخفت أن أقول كلمة تفرق الصف. الناس مجتمعين على هذا الوالي والأمور ماشية والإمارة للمسلمين مجتمعة. لماذا أنا أقول كلمة أجعل الناس تفرقون؟ قال فخشيت أن أقول كلمة تفرق الصف. فذكرت الجنة فسكت ذكرت أن في الجنة ملك عظيم ونعم كبيرة فسكت يا جماعة هذا المفهوم الذي ربي عليه عبد الله بن عمر يا ليتنى في عليه الآن انتبهوا يا شباب انتبهوا يا أيها العاملون للإسلام انتبهوا من أن يفلح الشيطان في أن ينزغ بينهم اعملوا في الدعوة إلى الله اعملوا في نصح الناس في توجيه في جمع كلمتهم بقدر المستطاع. أنت لا يشتغل بعضكم في بعض. كنت في قبل فترة في, في إحدى الدول الأوروبية فحدثنا الإخوة هناك عن رجل كان مصارعا هو فرنسي ومصارع من أشهر المصارعين في البلد وأقبل إليه مجموعة من الإخوة من إحدى الجماعات من جماعة الدعوة التبليغ وأثروا في الرجل وكافر. مشهور صوره في الجرايد وأثروا فيه حتى دخل في الإسلام فلما دخل في الإسلام وجاء يصلي معهم رآه شخص مسلم من جماعة أخرى غير جماعة دعوة تغيير وجاء وأمسك قال له ما شاء الله أنت فلان المشهور المصارع اللي لنرى صورك في كل مكان قال نعم وأبشرك أنا أسلمت وأذاني أصلي فقال لئي نعم لكن أنت انتقلت من الكفر إلى بذعب فأنا أنصحك لا تصلي مع هؤلاء هؤلاء الظلال تعال, تعال تعال صل معنا نحو في مسجدنا قال طيب هؤلاء يعني يصلون ويقرؤون الفاتحة والقرآن ويبتسمون قال لا لا هؤلاء على الظلال تعال, تعال تعال صل معنا يقول ذهب وصلى معهم فلما أنضى معهم يومين وإذا بجماعة ثالثة تأتي إليه قالت أنت فلان أسلمت انتبه هؤلاء الظلال لا تصلي معهم يقول فانتقل بين أربع جماعات ثم ارتد عن الإسلام ورجع إلى الكفر والله العظيم وكان يقول أنا هربت من دين في كاثوليكي بروكستانت وأرضو وتلخبط وجئت في دين في عشرين ولا ثلاثين جماعة ويبوغ هؤلاء بإثمه يبوغ هؤلاء بإثمه شيخ الإسلام رحمه الله وما أجمل كلامه يقول بل حتى أذكر يعني أني ذكرتها مرة لشيخنا رحمه الله الشيخ بن باز وعلق عليه بتعليق سأذكره لكم شيخ الإسلام قيل له إن قوما من فرقة كذا وذكر إحدى الفرق التي فيها ابتداء في الدين مسلمون لكن عندهم نوع من البداء إنهم يذهبون إلى جبال ال السند والهند يعني يذهبون إلى جبال بعيدة ويدعون أهل الأوثان إلى الإسلام فيسلم أهل الأوثان لكن يسلمون على بدعة يسلمون وهم مبتدع فقال شيخ الإسلام المسلم المبتدع أحب إلينا من الكافر الأصلي أليس كذلك؟ أي يوم أحب إليك؟ لما واحد يقول عزير بن الله أو يعبد صنما أو أنه يكون مسلم مبتدع مسلم مبتدع رقلي قرب التوحيد وشهد لي الله وإن كان عليه ملاحظات أحبوا لنا الكافر الأصلي وأذكر أن شيخنا ابن باز رحمه الله كان قبل أكثر من ثلاثين سنة ولم ولم أشهد هذا إنما حدثت به أنه كان يأخذ بعض خريجي بعض الجامعات ويعينهم دعات في بعض البلدان جامعات إسلامية لكن عندهم أخطاء في العقيدة. فجاء إليهم بعض المشايخ قالوا يا شيخ الله يهديك أنت تعين هؤلاء دعاة في أوروبا وفي غيرها وهم يا شيخ عندهم أخطاء في العقيدة وكذا فسألهم الشيخ سؤال قال عندكم بديل عندكم دعاة سلفيون عقيدة وموحدون ما عندهم مشكلة في العقيدة عندكم أحد بديل قالوا لا يا شيخ طيب أنا أنقل أولئك من النصرانية والبوذية والهندوسية إلى الإسلام مع وجود خلل يسير في العقيدة خير من قبقائهم كفارا يا جماعة هذا الفهم الواسع لمعنى الإسلام يجعلك تشتغل في دعوة الناس في الخير بقدر استطاعتك ويجعلك هينا لطيفا لينا مع إخوانك وأن يصبح الإنسان يطالب إخوانه دائماً بصح مئة في المئة أولاً أن تكون أنت عدوي عندك ملاحظة تعالي إلى أخيك وتكلم معه وناصحه وذاكره وقل يا أخي في نفسي عليك شيء واجعل نفسك صافية ولسانك رطباً معه أما أن يبدأ الإنسان يقع في أخيه أو يكتب فيه أو ربما ذمه أو حذر الناس من الصلاة معه فهذا الذي يريد الشيطان أن يفعل إن الشيطان ينزه بينكم ثم أيها الأحباء الكرام من أعظم ما ينبغي أن تستثمر فيه المرحلة التي تعيشونها الآن دعوة الناس إلى الله تعالى وتعبيدهم لرب العالمين ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحرص على أن يرسل أصحابه إلى الأمصار ليدعو الناس إلى الإسلام وكان إذا جاءه أحد وأسلم عنده عليه الصلاة والسلام دفع إلى بعض أصحابه لأجل أن يعلمه بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يكاد أحدهم يترفض بلا إله إلا الله محمد رسول الله إلا شعر مباشرة أنه جندي من جنود هذا الدين يدعو إلى الله تعالى لما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة في المدينة جعل يرسل الصحابة إلى الأمصاب يرسل هذا الصحابة إلى قرية كلا وهذا إلى قرية أخرى يدعوهم إلى الإسلام بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابيا إلى وادي نعمان وادي نعمان هذا وادي بين مكة والطائف يعني بينه وبين المدينة اليوم يمكن ستمائة كيلو أو جاء هذا الصحابي إليهم دعاهم الإسلام أبوا عليه ما دخلوا في الإسلام فركب الصحابي راجعا إلى المدينة واحد من هؤلاء القوم في وادي نعمان وهم أعراب بلو قال لعل هذا الدين صحيح ما الذي يمنعني منه؟ ركب الرجل نابته ومضى من لحظته إلى المدينة يرتفع يصعد به جبل ويهبط به واد حتى وصل إلى المدينة دخل إلى المدينة وجعل يسأل أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ رجل أعراضي جاي من البر فقال له أحد الصحابة في السوق ما تريد؟ قال أولي ابن عبد المطلب الذي يجمع أنه نبي قال ذهب إلى المسجد وتجده هناك مضى هذا الرجل حتى دخل إلى المسجد بعدما أناخ ناقته عند باب المسجد وعقل يديها ورجليها ودخل إلى المسجد وجعل يصيح يقول يا ابن عبد المطلب يا ابن عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في قبلة المسجد قال له أحد الصحابة أنت من تريد قال أريد هذا الذي يزعم أنه نبي قال تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أينهم قال هل ترى الرجل الأبيض الجالس المتكع هناك قال نعم قال هو ابن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى هذا الرجل يتخطى الرقاب حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ثلاثة وأربعة من أصحابه جالسين فنظر إليه ثم قال أيكم ابن عبد المطلب قال عليه الصلاة والسلام ها أم فاقترب ووقف بين يديه قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك عليه. أنا بسألك وبشد عليك في السؤال أنا جئت من البر. أنا أعربي. ما عندي أسلوب لو سمحت ومن فضلك أنا بعطيك مما تعودت عليه. فلا تجدن في نفسك عليه. لا تزعل. قال عليه الصلاة والسلام سلم ما بدأ لك قال من رفع السماء؟ قال الله. قال فمن بسط الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ قال الله قال فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله بعثك إلينا رسولا كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا فلما سأله هذا السؤال جهز قال اللهم نعم قال فأسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن تأمرنا أن نترك عبادة الأصنام والأوثان وأن نعبد الله وحده لا شريك له اللهم نعم قال فأسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي خمس صلوات أن نزكي أموالنا أن نصوم وجعل يعدد أركان الإسلام والنبي صلى عليه وسلم يقول نعم, نعم نعم حتى إذا انتهى من مسائله قال فأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد رسول قومي إليك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وسوف أعمل بما أمرتني به وأنتهي عما نهنتني عنه أدخل الجنة أو لا قال اللهم نعم فولى هذا الرجل ظهره لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قد لبس عمامة وجعل شعره جديلتين الشعر طويل فجعله جديلتين فجعلت الجديلتان من خلفه تحفزان وهو يمشي بسرعة ذاهب فقال عليه الصلاة والسلام أفلح أفلح أفلح ذو العقيصتين إن صدق صاحب الجديلتين أفلح إن صدق إن, إن عمل بركان الإسلام وترك الشرك أفلح وصل الرجل إلى ناقته وركبها ومن شدة عجلته ركب الناقة وخفض مد يده إلى عقال الناقة وحله وفكه يعني من شدة الاستعجال ما جلس يفك الناقة؟ لا ركب ثم مد يده وفك الحبل ومشى وصل إلى بلده شوف كيف الصحابة يتربون على الدعوة بمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يرى أنه وقت لله تعالى نصحا وتوجيها ودعوة فلما وصل إلى بلده أقبلت إليه امرأته قال إليك عني لست منك ولا أنت مني قالت لما قال قد غيرت ديني واتبعتي دين محمد صلى الله عليه وسلم قال دي قالت ديني دينك قال فذهبي ثم تعالي حتى أعلمك الإسلام فجاءت وعلمها الإسلام ثم أقبل أبوه قال يا أبتي قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال يا بني ديني دينك قال ذا بختس وتعال حتى أعلمك الإسلام يقول راوي الحديث فما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كاثر شو جماعة هذا الرجل ترى ما درس في مساجد ولا درس في معاهد شرعية ولا قرأ القرآن ولا يعرف يقرأ ولا يكتب لكنه يحمل همًا للإسلام يحمل ما دام إني أصلي معناه كل الناس لازم يصليون ما دام إني أبرو والدي معناه كل الناس لازم يبرون والديه ما دام إني موحد معناه كل الناس لابد أن يكونوا موحدين هذا يا جماعة المسلم الحقيقي الذي نرجو الله تعالى أن نكون كذلك. أسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وياكم بما سنعن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ذلك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقام وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعوا بالصحة على طاعتك حتى ينقان ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاع الحسنات وتجاوز عن سياد واجمع في جنتك كذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعود بك من زوال نعمتك وفجأة نظمتك وتحول عافيتك وجميع صفاتك كانت إلى نهو الإكرام الله صلى الله وافتتحت للخير الباب وأريج الحب واطرنا والناس اجتمعت أحبابا